اهدنا الصراط من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله وحده لا له وأشهد أن عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاتل. ولا سنوثون إلا وقلتون الحبون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفسه وحلة وخلق منها من من هجماء وبث منهما رجاء ونساء واتقوا الله الذي تساء عنوه والأقحام إن الله كان عليكم رقيلا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 وكل الذي أعطي الضوارة وكل ضوارة في النار نحوه الله لكي أعطي الضوار أمين أخواني الكرام نازلنا في سياق قول سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكه أن لا تقافوا ولا تحزنوا وأبشئوا بالهنس التي فيه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي ان يؤتكم ولكم فيها ما تدعون نذولا من الغفور الرحيم لا اخر ما قولنا أن سبق ان قلنا ان قوله تعالى من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذه الايه الكريمه اشتمل على توحيد الربوبيه وتوحيد <تصفيق> الالوهيه بمعنى أن الذي قال ربي الله معنى قرن بان هذا الاله هذا الخالق العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وانه هو الذي هو وحده الذي يتصرف في هذا الكون بالخلق والرزق والاحياء والاماده هو الذي يخلق ما يشاء ويرزق من يشاء هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويجلب ويدفع ويحصد ويرفع كل هذا يتمثل في قوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ربنا ربنا والله قلنا للشقاء هنا مراحة كما يقول العلماء اي معجوز هنا هو الله وهذا الإله العظيم هو المعبود هو الذي نمتغر أوامره ونسلم نواهيه ونحل حلاله ونحرم حراما وهو الذي ينبغي ويجب أن يكون العباد جميعا نسحة من كتابه ونسحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي العبادة هذا هو سعيد لو احد وما خلق في الجن والانس الا ليعبدون فهو كان لنا في الرغوبية هو الذي يخلق وينظم خلق لنا العالمين الدنيوي والاخروي عالم الدنيا وعالم الاخره هو الذي خلقها خلقهم لنا فمهما كان لنا فنكون نحن له فلنعبده وحده دون شريك وكما قلت لكم هذه الايه الكريمه تمثل لنا الغايه ما هي النسبه لكل عبد لكل عبد ما هي الغايه التي يرمي اليها الغايه واحده الواقع ان هو فالغايه هو غايتنا غايتنا هو الله هو ارضاءنا التوحيد في الغايه والتوحيد في الوسيله لا يمكن ان نصل اليه الا عن طريق الاستقامه طريق واحد وهو طريق كتابه وطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذه الاستقامه هذه الاستقامة الله علما منا ما انشانا نستقيم انا طريق قوم طريق المستقيم طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انا هو طريق القران والطريق الذي بنيت به هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق الاستقامة أي استقاموا على هذا الطريق لأن هذا الطريق الذي يصل إلى تلك الغايه ما في طريق آخر الوصل إلا الطريق ومن سلك طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطريقه يتبسيهم العزام والضلال والغزوة والهوان والخسارة الدنيوية والرصالية يعني الطريق هذا طريق رسول الله لا يوصلك داتا نعم هذا اذن الغايه والوسيله الله عارف وجل منا ان هذه الوسيله ما نستطيع الفرصه لوحدينا هكذا من شدينا وتديننا الا بمعونته الا بتوفيقه الا بهدايته فلذلك فرض علينا في كل رجع, رجع من رجعات صلاتنا الفريضه النافذه ان ندعوه بذلك الدعاء الزنا الصراط المستقيم كانه يقول لنا قولوا الزنا السراط المستقيم سراط المدينة أن عم تعلين غير مرضو يحسبون ضالين. هذا المدينة الطريق المستقيم هذا هو طريق القرآن وطريق, وطريق السنة النبوية الشريفة. الله عالم عجزنا. هذا بد من أن الله سبحانه وتعالى أن يدينا إلى هذا السر. أشهد أن السراط هناك طرق كثيرة طرق كثيرة كثيرة جدا طرق الضرار طرق الكفر ما السراط؟ ولكن طريق الوحيد الذي هو طريق الصيام هو طريق أهدى الصراط المستقيم. إذا جدنا كل الطرق ده الله وهي أن يرضي ونقرن وندين نعمش إلى طريق المستقيم طريق القرآن والتريق. ثم في هذا الطريق هذا اسمه خارج الطريق. هناك طرق كثيرة. قلنا أهل الدين الدين الصراط المستقيم. حينما ندخل صراط المستقيم سبحانه قد قد تكون هنا الخلافات وهنا السجاهات كل يزعي بحب لينا وكل يقول قيله وكل هادل. نحن مطلوب من الله خارج الطريق أن يهدينا على هذا الطريق وذاتل على الطريق أن يهدينا فيما صرت في الناس ولذلك كان في عبدالعي سيدنا والله من المسجد ها؟ أشي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هل تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفوا ارزقني لمحصلي من الحق باذنك انك تهدي من جاء ولن ترضى المصطفى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعلمنا كيف نزرع نزرعنا ما كثيرا للطريق الصحيح الطريق اللي اختلف باذنك في في دعوه الانسان فيه الاختلاف هذا الاسلام قد يكون سبحان الله اختلاف الابعد اختلاف صار مثل اختلاف اختلاف الاختلافات الكبيره مثلا اصحاب الكهف شكله ها يعني كم سنه نعم وكان طلاق ولا ما كانش طلاقه نعم هو كانوا متزوجين ولا غير متزوجين هذا الكلب لو الكلب الذي كان معه فيه كان هذا خلاف الشجر الذي أكل منها ادم ماهر وجرت فيه ولا شجرت الترم لليش؟ ماذا؟ هذا خلاف ماذا؟ خلاف طرم هذا خلاف ماذا؟ لا تفعله نعم هذا هو يجب خلاف كيف كل خلاف اللي هو خلاف هوى كل واحد يحاول ينصر بالعذب وينصر طبيقتها وينصر نحلتها ولو يتنوية أعناق النصوص وما أكثر هؤلاء من القدماء من القوائف الضوة نعم كالبزئة وكالخوارج وطرطة كتير نعم هؤلاء كل كان يأتي لنص من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله ويحاول ان يمشيها وأن على عن رضاً هذا خلاف وما زلنا نرى أبداً في كتب السبسير في كتب الحديث في الرسائل في كتب في, في الأرض كبيرة من يأتي للمنده المندهاء المعندة هنا فالله يقول داخل هذا الصراط المستقيم قوله بكنا إذا هذا خلاف في الهواء هذا خلاف شيطاني هذا خلاف مصيبة داخل لأسرة الإسلامية وهناك خلاف طبيعي خلاف كخلاف المدائب إمام مالف قد يقول قولا يقول له خلافه الإمام الشافعي قد يكون خلاف ثالث وهو خلاف محمد بن قدر أبو حنيفة كل هؤلاء كان لحذبهم إصابة هذا كان هدفا غايثوا كل ليصلوا الى الحق وللطريسهم السفين لكن سبحان الله قد يبطئ طريق نعم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهد الى أصلاف له الجراعي واذا اتضروا أسفل ليه الجميع الذي بدله لا يمكن أن يكون عادة لها وجده لأنه غرض يثبت الحق ارصد الى بني القرية. لا تصنر العصر الا في بني قريش هكذا. فذهب بعضهم صمت الطريق. باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصنر العصر الا في بني قريش معنى ان حذروا. وان جدت في السلحة. ولكن قبل الجهد الجهيل ووصل نعم آآ آآ آآ آآ العصر بالطريق. بعضهم لا. والله المسرس وان خلو صل في من القريرة ولو الى الليل ولو الى الطعيف الليل ولو الى المستلح وغير ما نصل إلا في بني القريرة وجلب عدم مهوم الكل رسول الله يعني الله هذا الذي في الطريق ما عندنا عليه لأنه اشتهى ثلثة في نص ولكن الذي صلى في من ولو بعد خروج الوضع تضر الشمس صلت لأنهم كلهم نعم هذا بومي إسمه صواب نعم ما أصابه هذا أقوم الرجال وينزل معهم كل يسمى المشاهدين كلهم على الصواب يسمون مصويبا كل من, من على الصواب الحق واحد إخوان كيف يكون هذا على الصواب هذا على الصواب لا ما على الصواب معنى لا, لا, لا اللي صار بالحق خلاص فالذي يصل الحق لا اثم عليه ولا عقاب عليه له سم مصومه ولكن الحق واحد يحيي واحد اذن هذا الى الداخل الصراط المستقيم نطلب الله سبحانه وتعالى ان يفتح صدورنا للحق وان ينور قلوبنا لمعرفه الحق وفسر من مالك رحمه الله ورضي عنه قوله سعادة ومن يتقي الله اجعله فرقارا قبورا يطرق فيه الحكم الضافل يهتدي به إلى الصواب في فهم الآية في فهم الحديث في خمس الحكم نعم ليبطل الله ويجده نجال في طريق الله رسول ايامان ورد مثل ما في دعوة رسول الله على نعم كان يصدر حكم انا قدش من عميات اللارحة او مثلا اللارحة لما وقع الشباب بين معاوية وعجمة بطالب خاصة يغنوا معاوية أين وجدت هذه القروء الله يجزيهم معاوية ليش والحرب بدأت ما ندري هذه أن الله يقول ومن قتى مظلوماً كم قتى مظلوماً ومن قتى مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تنسى السلطان سيغضب عربك لا شو من السلطان العجيب في نص الآية نعم والكل حطم عمار بعد أبي صالح الحق علينا تغول علينا ونقضهم ولو حقنا على طالب كان الاولى والافضل كما يقول العلماء يعلمنا من الغالب ان لا يقاسم حقنا الذين تغولوا حقنا لأن حديث القدر تعلمونا كف صيغه كل عبد الله المقصود الماجد ستكون في ذا القائم اصعب فيها فيه من القائم والقائم اكبر من الماشي والماشي خير من الساعد وهكذا اذن احد الذين كتب الله من عزه مقام لا يحاسب ولا إن شاء الله في شهاده اشهد ولذلك كل ذلك نو سيدنا الحسن رضي الله عنه لما كان عالما بهذا الحبيب سبحان الله ما كن كان غير كان يجهل ولا ان شاء الله سبحان الله مثل شهاده ابي لما تولى وصيت على النبي صلى الله عليه وتسلمت الخلافة لزيد الحسن إشقال سنازه. السنازه لا يعريه. ليش؟ قحط لا وهذا صدق فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم على المنبر. كان يخاف المنبر وصعد إليه لزيد الحسن هذا سجدي. سيد ان ابن هذا السيد من اين لا يسري قل واسري الله فيه بي بين فئين عظيمين وصئين من المسلمين كلهم مسلمون ولا ولو تقاتلوا هو وان ضاق من المؤمنين اقتتلوا احتتار لا يخرجهم عن الايمان لان كل لان الكل يحيى محارب دفاعا عن كل كان يهيب الى الحق أصبحوا أم أصبحوا الله المهم المؤمن مقاتلته منهم لبعض لا يفيدهم إلى الدماء بدليل هذه الآية وبدليل حديث رب العالمين سيصلح الله فيه بهذا بين فئتين عظيمتين من المسلمين اذا قلنا هذا هذا خلاف سواء كان خلاف طرف كان خلاف تنوعي خلاف, خلاف نوع الرابع خلاف تنوع خلاف تنوع يعني واحد يفسر الايه كذا وحي يفسرها كذا وحي يفسرها كذا ربما أربعة اقوال وخمسه اقوال ربما عشره اقوال ولكنها تدور إلى محور واحد مثلا هذا خطيئ الصراط المستقيم من علم من فسر الصراط المستقيم بعباده الله ومن من فسر الصراط المستقيم بالاسلام ومن من فسر الصراط المستقيم بالقران ومن من فسر الصراط المستقيم بالسنه خلاف خلف ربضه وإلا كل شيء يدور في بوتقة واحدة وهو طاعه الله عبادة الله لاستسلام والقياده لله أن نكون نسخه كتاب الله وأن نقتدي بسندنا ربه الله أو خلاف تنوع إذن كنا رب العزة حينما يكون هدينا صراط المستقيم ها حتى هذا معنى إذن ما إذن حينما ولذلك كان خلفه في الصحابة أو لكن ذلك قيل فهموا الى القتال ما ادناهم إلى التقاطع والتشاب والشتم والسرطان واذ على المناظر والسبب والنور على كله وكفر الله كفنا ومن فضلك كفر وطاه وفلان فيها هذا حتى اليوم او كل اليوم وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق اليهود وستفترق النصارى وستفترق هذه المواد الديس على فرق اليهود وفرق النصارى حتى اصبحنا يعني في بلده واحده يعني اليهود قال عليه الصلاه والسلام 71 وسبعين فرقه والنصارى اثنتين وسبعين فرقه وامتي ثلاث وسبعين فرقا يعني زادت وضعت فرق ما مردس والعدل الأضوط الزير كفرع تكاثرت نعم فرق اليهود وتكاثرت فرق النساء وستتكاثر أكثر فرق هذه الأنب من تلصق لهم سدعين مرة قال والله إلا عينش أنه من نعم لا لا لا لا لا استخرز المئة ولكن ما نرغز المئة ولا ألف بل لو استخرتنا المرايين والملايين فالفر والكفا في نفسه يعني معناه أن هذه الأمة في تبا الزوية وتشتتها وتبا الزوية ستفترق أكثر وأكثر وأكثر نعم وماكن فقط الملاهن لا الملاهن كانوا كلهم على رقم ربيهم المامل ومحنين فقم حنيف ومحمد ما تضعوني خليفهم كل يأخذ غنمه وكل يأخذ عيزة وكل يحفظ فيله لا لا ما المقصود حفظهم كلهم رب الناس بالله ولذلك كلهم والصا انظروا في كلامنا كالناواء بقل في الله والسنة به والذي هو الحق وقال من مالك وهو في محيط رسول الله كل كلام من من كلامه يوخذ ويرعب من ويرعب من العافة إلا كلام صاحب هذا الحق واشار الى سيدنا رسول الله إذن هدفها والإشياء تفرقها لا شو تفرق لا أسلام لا شو تفرق تفرقوا برزقوا نعم اذا يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا رب العزه يقول ان الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا استقاموا استقاموا هذا الطريق هل الاستقامه اذا نحن حققناها يا اخوان نصبح اوثيا اكبر ولايه في الاستقامه اكبر كرامه في عباره اكبر كرامه في الاستقامه <تصفيق> والموتى يا بني هذا كلام كبار يا بني ادم اكبر كرامه تتمثل في الاستقامه حينما تصبح مستقيما تصبح من حديثه أعظم كرامه كيف كرامه نعم ومن لم يؤمن بالكرامات فليس او كافر الكرامات جاء لها كتاب الله وجاء لها سنة رسول الله في كتابنا لدي الكرامات يحكي الله عن مريم كلما تقال عليها الفجرية المحراب وجد عندها رزق رزق وهو أبدا رزق رزق ما يستطيع أبدا أن يعبر عنه ما يعرفه رزقا رقل الخبز عنبا صمرا لا رزقا هو نفس ما سبق ذلك الرزق رزق عجيب من من من اين من ذلك؟ من اين من خلاف من اين من اين من اين من اين من اين من من اين من مع ما الله عز وجل وما أرسلنا مقارنه إلا رجالا أنه لا تكون بل حقاً على فلحة إذن هذي كرماش ألا لا؟ هذي كرماش وذكرياناً ما العادات وهذا أمر عجيب وهو نعم طائم في السن هو ذو قد ذهن الله قادر أن يعطي للولو لأ, لا أعطيه وهو قال والله قادر هذه خوارج خوارك ما عدت ؟ إذن الله قادم ويوضع عني قال هنالك هذا الله هنالك دعا لك, هنا لك يا ربنا ربنا من الذين كذبوا مجياتهم طيبة إنك أسميرك لنا سجيد ولا ولا لا الله ولدتنا إيش يعدنا لم من قبل سمية. هذا المجتمع هم وفق يا حدثت الله فيه واختفي في المهله واختفي به المجتمع واختفي به نعم الامم التي كانت في نظر المجتمع وفعلا كذلك فشنو تخلي يا اخوان جزاكم الله خيرا اخوان الكرامات وكذلك وكذبا ايضا حب الكذب من اين هذه الكرامات من اين هذه من الاكاذيب هي نسوها كرامة وتنبع منها كرامات والانتقال من أين أسد؟ من جاء بيان؟ إنه الله صلى الله عليه وسلم إذا يمرتبق به اللي يتبعه ويتبتك بسنته نعم ويتشبت بشريعته ويتبتل به في حياته يقوم نسبح رسقة منه هذه نفسها كرامه ويلب منها من الكرامات ما الله بعل الم ترون اصحاب الكهف ايها اصحاب الكهف لما النظام النظام الى الثور تبعهم وأخر يبحث عنهم وينبي بيخضون غار في الجبل وجدوا فيه راحةهم ووجدوا فيه ثماني لا الى الكهف لكم ربكم الرحمة من القتل من هم الزيال نعم اشبه الله بهم بقوا هناك ثلاثة مئة سنين والدات وتسعة احياء احياء ونخلمهم لا اليمين ولا الشمال. وكلبهم باسط ذراع الوسيب الغريب الصراح عليه نعم لو لو طلعت يعني حاول تمشي المكان لجنه فيه لو لينه منهم فرار ولا مللت منهم مربع البقر والغنم والجمال والكلاب وكل حيوان فلها انسان ما يستطيع فرار من منطقة الظهر في نصي واللائي جاهدوا في سبيل السلام 1000 في الزاد الساعه وما طلع احد منهم ولا عرفينه حتى عرفينه الله حماهم الله حازهم قالوا لنا لو انصرف عليهم لو منهم فرارا ولا ملصق منهم ربا نعم اذا هل, واحد هل شحر او شيء واحد يبقى نعم شهرين او عام من خميش ما يكون بادئ واش يقول الله لا يدرميها. يمكن او در بي نعم ايضا الثلاثة الذين اووا الى الغار ومن كان قبلنا يكون سيد ادو الحبيب صحيحين اللي كانوا مساكرين نعم وكانوا مجدوا الشتاء فضخموا في غار في الشرعب وانتوقت ثلاثة صفر من اعلى الجبل ما وجدت استقرارها الا على ضيورة خلاص واي شئ استسلموا للوقت فاقار والله ما يملكش واحد منا الا ان يتوسل الى الله صالح عمله كل واحد يفكر في عمل صالح تقرب به وانظر انظرك وابن عيناتي استقامه كل واحد يفكر اذا بغيت الله يعطيه الكلمات تبتدي لسيدنا رسول الله حجر كل نصح من كتاب الله طب الأوامل اجدل مناهية صدق أخباره أحل حلاله حرم حرامه والله هذا كرامه وتنبعك منه كرامات انظروا، قالوا كل واحد قدم عمل صالح لله الحديد واحد قالوا كتبارك الحديد واحد قال أنا كنت عربت علي بنسوا عني وكنت شغوفا بها وعلى يعني طلبتها الراس ما استسلمت إلا بعد ما نزل بها ما نزل واستسلمت لي فأعطيتها الدوث الذي كنت أعطيتها نعم وثم ترشتها خوفا من الله, الله, الله أو من ربي كل واحدة يقول اللهم أن يكونسوا فعلتوا هذا خالصا المجهد تطرش عنا نحن فيه واحدة سخرة تنفرق بالأول فرد قليلا والساء الزادة قليلا والساء الزادة من يحضروا جواء الأجور لهم بطي واحد ومن ما ننفر حتى بعد أدموزا ووجد من الأرقات والأغنام والهند والعبيد وإلى وسلب لو السفه لها نعم خاض كلهم عن تحت فرقت السفه وقرعه ينشود من أين هذا الخير من الاستقامه إلى السخان ولا لا والله من السخان نعم عارفه عارفه أصيد يسير منحوزا عنده فرس عن واحد ولا يسير من فرس عنده فرس مربوط وهو يصلي ويرى صورة الذكر ويرى النجوم والليل ويرى ما شاء الله المكان كل مصابيح كل مزج مشهد يشبه وال والفرت فرس الطير وقطعنا وين ذي هو قطع هو قطع النجوم ومصابيح وال صاعقة هو رجيانا والثالث رابع فشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان واحد له مرق والله لو طفيت بقره انزلت سوره البقره لاصبعت الملائكه يرونها الناس جميعا بالدنيا من ايننا لا من الدنيا استقيموا مستقيم تصبح لتقاما عز كراما ويسمح كرامة من هذه الاستخدام عمر عمر وبينه يخطب يخطب وكان قد ارسل نعم ارسل مجموعة من الصحابة اللي جاءت بسبيل الله أرسل ارسله من البيهات هو يخطب وجاء على لسان ما جاء على لسانه وكان العفو قد احاطه بسلك المجموعة كان يقولي الصلوط ويحيث بهم العادوب الذين قدسوه جميعا واصلحوا بخضر الجد وريدابهم يصنعون يا ساريح لان رخصهم رخصهم كان مسمى ساريح يا ساريح الجبل جبل هو يسموا يعني اسمه عمر هنا فيه. والسارية فيه فيه في هون والوسايه في بالرص وكسمع عمر يا ساريح سألي رئيس الجماعه في مرة يسمع مع جماعة دي ويسمع النجام عمر ويسمع انه يعرف عمر ايه ايه الجبل هو اليبي صلى الله عليه وسلم وجاء الله بالنصر نعم كانت الغلبه للعدو لما صعد الجبل والذيين يتغلبون على العدو ويأتي النصر ايش اجاني من اين اتى هذا؟ من الفيقر من بعد عمر يا عمر الى حديث فتحت عن وثل المنبي واسال عن رجل من وراء يقال له ومس القرى المنهرة وعطاه العدد له والدا هو بهذا وفي خاصرته يعني لو ان عمري اتفت من هذا الرجل وفي خاصرته برص مثل ذنب قد شو منه بسبب مروره يمينه إذا لقيته ثم قال وان من عباد الله من لو أقسم على الله ذهبه إذا لقيته قد قل منه يدعوه عمر عمر الذي كان ينزل القرآن هذا وقت وقت وقت الذي الذي كان ينزل القرآنه على لسانه وينزل الحق نعم في نتفه في نتفه هو يطلب من قوة أن يدعو لنا لأنه لخاف يُعطيها الله من شاء لمن شاء يُعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء كيف أشاء؟ ما هو إيه؟ نعم هل تصرون يعته الفعل البقية وهو وطلب منه السهلاء نعم هل أريني عندي فواياتي تقدر أخذ يتعلق مين إلى جبت العباد كلنا سأل رجل جبك ما هو هو العام المضبوط رأيت فيه هو فريق فيه كذا إيش يعني الس الصحر... اليوم من الأحاد سأل عن تفاصيله العام المضبوط حج عمر ما ما حج أصلي ليش لأن لأن المومين الصارخين المخلصين كانوا يتصطرون بعبادتهم ويتصطرون بالترامات بك... التي يهوي لهم يتفخرون بها كما تفخرت للزاويه بدينها حتى لا يدخله الشيطان لانها امتحان يا اخوان هذه الطريقه ليست امتحان ونبلوكم بالشر والخير ربنا يزين بالمال ويزين بالزله الصالحه ويزين خير اي خير في الدين والدنيا ابتلاء هذا القران ايش هو سلاء في سنة جميعا باش الله سبحانه وتعالى يرى منا من نعم من هو من اهل القرآن ومن هو عدول القرآن انا ميدان هذا اصطبار ومسيحان فأنت انسان جدا من سلاه ربه فأدرمه ونعمه لأي شيء دينه نعم. شيء نعم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مسياج للدعوة مشهور من الصحابة مسياج للدعوة ولذلك لما كان في العراق جاء شكايات نعم من من العراق إلى عمر بن الله وعمرو بن أبي قارع وأنه كذا من جمع من الأذار في المدينة وجمع الجماعه التي كانت نعم ذلك الوحدة الذي أذن يعني أشترونا فيه ها في بلاد في, في سعد فقام واحد الكل أمن وقام واحد وقال إنه كان نعم كان لا يمشي في السرية ولا يعزل في القديمة ولا يقسم بالسرية وشوف في شكل هذا الرجل ايه نعم فقال سعد نظر فيه وقال اللهم إن كان هذا قام رياً وسمعة فأطل عمره وأطل بقرة وعرضه للفتن والله يقول يقول من عاصر هذا الرجل في آخر حياته يقول والله كنا نراه بالعراض ماشي في الشوارع والأذقة وهو شيخ كبير تدل حاجبه على عينه وهو يزفع النساء ويزفع البنات ويعميزهن هكذا يعمل النساء ويقول نعم لا سجيب فيهم دعوة سلساحة هذه موسيقى هذه فكان سعد رضي الله عنه يجيب دعوة نعم وترى تلك المرأة ايضا صحيحين وهذا اللي ربط على من يقول نعم بها, يعني بها في في كل المسج في المسج وللأسف تجيرون من في وقنواتهم بون المسر ويقول ما في المسر يعني ما فيه يعني شيطان أو جن يتصلط بالإنسان ويصهره ويحركه وتكلم على الجن وكذا يقول هل ما فيه أبدا هذا ضاضع فقل الله يصلطني شي شيطان شي جن ويؤكد أنا رأيته إنسانا والله يصدقوني ما يعرفش أمن الإسبانية يتكلم بالاسبان هي في اللسان الطب صدقوا ولا تصدقوا. تصدقوا فهو واحوالا نعم خصوصا من الله عز وجل يقول عن اهل يقومون كما يقوم الذي انظروا التشبيه يشبه الله الباطل كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المسجد يشبيه مسجد الايه امراه في الصحيحين جاءت الان رسول الله وضع عجوز والله تقول اسموني هذا الايام واحد سديه ورسك وش المسكين كله جاي. جاي اي دليل ركز لايك قال ما يا رب الله هنا الاية سمعت تأويل. تأويلها او مثلا ها. قال هادي وسوسك او وسوسك هو المسك اللي نقوله قال يكون لها برد أعطف. اما الشيطان لا ماذي نعم قلوش فيه رسول الله قلوش عزو الله ايه الحبيب وقال يعني يمكن الحديث مصرح يا حيالي جاء تدرى إلى نصر رأى كانت تسرع هكذا بالعبارة كانت تسرع يعني الشيطان غير موسي تسرع يعني يسكتو الشيطان وكيف يحاق ويحبطها على خيالي قلت عبدالي يا رسول الله قال اصبري ولكن جاء فهي لما اخيه اختار افضل طياري اعلى طياري اعلى طياري اصبري ولكن الجنه الجنة إيشي؟ لأنه جد عزول قالت له فطرت الجنة له تسرع قالت الله الله قد كنا نراه في سؤال المدينه تصنع وامامي مردشه فانك تربيت به لا يرمي العرب شوف نساء كن. الصحابه كنا النساء لا تربينا نعم في مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا محاضرات نعم كنا يا شيخ كشف العرب ما فكرت العرب فتكشف فهكذا إخواني جزاك الله وثيث قال السلطة عليه تنصرون وترزقون بدعائهم وصلاتهم وإخلاسهم بدعائهم وسلاةهم تنصرون وترزقون في دين الله و نعم لله وتقوى لله هي سبب صرف الله سبحانه وتعالى الشر عن الامه ان شاء الله في هذه كلماته نابع من ايه من اتفاقه دينار تسع رقاب الكل يرجع اليه وعندنا الفرق بين الجرامه والمحسنه حديث القائل ظهورا الجرامه والمعجزة، المعجزة فيها ان إن بعد صلاة والسلام نعم قبل الرساله ما تحشى التصقاد، أمثلنا أمور كثيرة كان التي كانت قبل النبوة كانت تسمى في الصحبة الحرسية، إيش هذي؟ وهذه ما شاء الله، ايش اسم هذه الحصاة؟ قبل النبوة تسمى عند السنة الحصاة أي أي تأسيس، نعم إعدام. لا عز وجل كان يظهر خواره لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قبل أن نبدأ حتى حفظ الله سبحانه وتعالى المسجد الحرار من الفجري جاء لتدميرها كانت أيضا تأسيسية ونرى في تفسيرات. نعم مثلا رسول الله. يتبقى. كانت إعدادا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كل هذا يرجع إلى رسول الله. يتبقى. تلك الكرامات الى رسول هذه الارهاسات وسماء ارهاسات بعد النبوه الامر الذي تحدى فيه مثل القرآن تحدى العرب والعجم منذ بأسة الى النبطي بسر وما زال التحدي خاتما اني اتوا بمثله الى الان اتوا بمثله اليس هذا دليلا قاطعا على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كل المسلمين فقط لليهود والنصارى والمجوس وللعالم كله ضد معتصمين النصيب الصور ها هو يتحدث اكثر صوره اتوا بها وقد حاوروا وجدوا واجتهدوا وداوروا ومع ذلك باءوا بخطيئه اذن هذا السجن لا تعجزه او شقاق القمر اما طلب منه شق وشق القبر ونظره ايش يسمى هذه هذه معجزه ليش زي... ليه تحدي اسمي منين نفس هذه واشي في امور اخرى يسميها الناس معجزه وما فيها لازم نسميها معجزه ما في مثل ما الذي نبع من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوه نعم يعني سلمت سلمي واحد نعمل شكر خدمه الماد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما الماد رسول الله صلى من الماء فثم قد خرجت في وهذان تلقوا انه يعني يتفجر المياه فكل كل يعط شيء تربه عمرها اللي من سجوده والذي به فيه مناعي مالذي يرد شرمها وكاد احطب قلب ما شاية. نعم ما كتسمه هذه معجزة بان كتسمه آي لا آي لا زي عجاز نعم بي عجزة من اللفظة فيها عجاز فيها مقاوم فيها تحدي نعم هل تسمى آي كذلك أيضا الجبع اللي نعم حن على اكتراق رسول الله كان يخطب على زرع النقنة وثم يمقصني على هم ينقر هو صاعد يخطب إلى بالزرع يحف يديه يحف ويمكي كان رسول الله أعوه بالمشي فما كان الرسول الله فما يتنب النذر ولا هذا نعم ويسأل هوا باته وثم إليه صلى الله عليه وسلم خيرا قبل الناس الله هنا في لا و والناس يقولون من معك اذا بغيت واذا بغيت من الجنه انا عمري ادعي الله اذا عرفت شي في الجنه قبل الجنه في هذا هذا هذا جهد ما آية آية وكذلك الحجر والشجر الذي في المسلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والجمل الذي شهد لرسول رسول الله والدين الذي يعني يدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كل السنة آيات آيات والمتواترة يعني وحداتها متواتره هذه المعجزات كلهم طريقهم نع... كله عن طريق والثاني والثالث والرابع إلى المئة وتزعى المئة كلها تثبت أو في بأثر رسول الله اللي كان عنده عنده إيش؟ يعني معجزات وعنده آيات آيات تدل على المسألة ايات آيات نعم اذا اللي كان في يعني في اتحادي هذه المعجزة واللي الناس في اتحادي اللي يسمى الآية وإذا كان لغير رسول الله الله ثم ننظر ننظر الخارج للعالم إذا كان لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت واحد ننظر هم قلنا هل خارج يدل على وش والخارج يدل على لا إيش يدل على الولاية استقاء الاستقاء على إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إشنا الذين يسيرون في الهواء؟ الذين يمشون على الماء الذين ينامون على النار ويأكلون النار ويلتحون انفسهم كل حين انفسهم واجموا ما قل لي الذين قال ألا من أولياء الله لا عليهم عدن ولا مهدنوا شل عليهم الذقاء الذين آمنوا حقيقة وكانوا يلتقون شريعه ايه الذقاء فالاستقامه اعظم كرامه ولكن احنا كم تطلب تطلب الكرامه اطلب الاستقامه يا صبي يا صبي اطلب ايش الاستقامه هي الكرامه ويش البر والتعب يقول نعمان كل معجزه لنادي يصح ان تكون كراما يويني ومدعو ان كل من الكرامات نابعه من سيره الرسول عليه الصلاه هذا الكلام في خطا كل منزله النبي يصح ان تكون ترى من الولد القران الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معجز الذي صح يكون هذا هذا هذا يا جماعة يقول أنا لدرجة ما أقول لي لأن كل ما يجري نبيه صح وأنه ترى ايش يشاهد الفيلم هذا وسيد مريم اللي حملت بدوني بدوني رجل تسي واحدة وتقول أنا حملت بدوني رجل أنا حامل وكل كرامة لي وليسح كل كرامة أو كل معجزة لنبي صعدة أنا كرامة لي وشيء يقول إذا طرفت زوجة سكنة وقاب المنزل فمعنى اللباس الذي يجوح تلبسها يعني ما قلسنا رسول مايس وثقيت دواجنا رأس المحيد لم يصح منها إلا ها قال له شارين امي قلت له هات نعم عندنا شروط موصوفه راجل كلها شروط لكن اكثر تصورا بالنسبه في المرحله المراه ذكرناها راسل ومن راسل ومن راسل. نحن <تصفيق> ثم يقول ما حكمه قلت له اسمها لا صلاه المكبسه حتى تجدها تبغى انا ادري بالتمام ولا اتدبر القران يا اخي الجليل قال ابو هلاله ان سالوه القائل في نفسك يا تعريفين القائل حمزه عن المسلم قائل في نفسك يعني ان المؤمن يقرا الحمد لله رب العالمين قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, الرحيم. مشي يوم دي هو غادي غادي هو سبحان من هاليوم ها قال كانوا لطينه القرآن في له لا هو وهذا فقراء فأنت تبقى أنه جمعاً كما قال الشباب هو جمعاً بين أحد وثين ثم ثم يا الكريم يقول الأخ عليكم السلام و الله يقول أهل الكرحول هناك بعض الأطوار يأخذونه للتزيين على كل حال الكرحول سنة سنة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عليكم الكثمية فيكون نور البصر وينبت الشعاع وينهب الظلام في... نعم كنور ينبصر نعم حبيت المساحه هذا المناظره قبل المناظره كنت سعيدك نعمل دين حول انت حجه نور وكي البصر وكيف كيف وينبت ثم وينهب المش <تحميل> so <laughs> لما شتى كل كي صور الناس يجمع، هم شو إلا تجمع ما هو اللي جينا؟ لا خلنا، ده مشي يبحث ااا إسميه جو، الأعذار البديل، آه، لا ولا عليكم أدبي، تاني هو المستيلان اللي بتميت بيني حراس، خصيصاً لو يعني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 في جبتي قبل الوليمه نعم والحمص في الشتا سوري تسلم يا نا انا مش عارفه حتى خصوصا واحنا الكثير الكثير من وقع قبل قبل الدخول وثم في نهايه العرس اللي سابقا كان كيشرح هذا مع يعني هنا ولا هنا و و و جا واحد الماكن مع عبد الله وهو اليمين حتى هو اليمين اي ما ما من قبل والمشاكل قلت سورة زين فعربي يا حمد هو الأحرق حقيقة هو, هو سورة الكابي ولا في المخصوبة قال كأنها داخل داخلتها فيها لا ما تخذيها أم مركض أو مذهل سبحان الله يعرفني عربي بحاجة هذا ثم يقول يقول الأبو سيدين هل الجوزه تخذيته القراءات أرس مع ورش لا يعطي كل علماء لا إذا كان التعليم نعم أما أما في القراءة لا أو تقرأ قراءة ورش مثلا ثم أو آيات وثم مثل تقرأ الأضحاف أو كثير أو حمزة أو كيساتي أو كيساتي أما تخلط إذا كان التعليم نعم أما ذلك التعليم بالعلماء حرموا لأنه لا في تعليم بالقراءة دعونا الصحيقة قراءة واحدة على قراءة ثانية وكل هم برسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها الصحابه الله الله سمعها الصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم السمع سمعها السمع كان يقول العشر ربما عم حجم كلها مسرجون كانت العشر موجوده كلها مسرجون التخليط لا يقول لا شيخ ما هو المقرئ المقر المقبل عندك في يقول الحبيب يقول احسن القراء أحسن من اداره ايت رو شاء الله يعني عندما نعمل قراء قراءه تحصل لي خشوع وتشعرني ان شيء يخرج من القلب بالاعماق ولكن القراءه ذاته يعني ما شاء الله هنا هذا هو هذا هو الامر الروحي ان شاء نعم انا نقول لهذا وقل لهذا انك اتعرف انك اتعرف شيء من هو يقول الكريم هل يجوز للزوج ان يمسك في يد زوجته وهما يبشيان في الشارع؟ بيومينا نعم زوجي معوز شو ما بدك تقول لك تقول لك تقول من تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول يجي تقول واحد تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك تقول لك ما يقولوا ب遊戲... بحقك من هيدشي جمعت عقبور بسيبشي الشيطان بسيبشي الشيطان وغرب راشت بولت نوشي قالوا ما انه شي ما انا بك وانه انه سلالة وهم يبج ثم يكون للعرض الكريم آحمي آحمي آحمي يعمل في احدى الشركات ولكنه يمنعون للصلاة ثم لا هذه النهاية من العلم والصلاة معنات سبحان الله هذا ما يعني أنه يدخل الزوج يجمعنا يعني أنه يصبح الضهور العصر جمع تقديم ونحن طويل والبابا يدخل قبل الزوج نعم ما أعلم في هذا واحده جمع تقديم كلاهما ونجاح اسم الامام بالمسافر والحضاره ورسول الله يقول عبد الله بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضاره من غير خطر ولا مطهر قيل له ماذا اراد ان لا يحري يومك يعني معنى ذلك في حرج صلى كل طلب يومك يومك حرج الرسول صلى الله الحرج الاراد ان لا من الصراطين لا او جمع الآخر ولا تقديمها ثم يقول هذه الجزء للمراه ان تعمل في معمل في احتراء إذا اضطرر هذه الحرص هي اضطرر في هذا المكان. في المجال الصادق والدوان في المساة والضرور في أحكام عليكم ما اتضبطوا إليه وثم حالما يعني في المعليها عدا هذا صحيح في هذه إذا قبيلت وإذا لم تروا تروا سحيح هذا الشريعة واسع يقول إذا كان يسلم تسليم وتسليم فهل في سلمة سلمت سلم واحدة سليم جارية وواحدة سرمية نعم إذا أخذ وكذا اصلا انما جيد الجماعه اللي مشتمين الى ضرب الكبير ولا رجعوا الى الصعو الى شدق ويجلس لنا سلم يوسف يوسف وحده في المطره كده دي صحيح نعم لا ضرر قسم ما الكريم الاخر الله المرأة المعشدة هل يجوز لها أن تخرج لزيارة المريض والمسعزة وقبل أن يتو في أحد أقربائها؟ نعم. ما يجوز من بيوتها، لا, لا تخرجوهن لا لا من بيوتهن يعني من الله لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجون ما تخرج ولا تخرج إلا الجمهور. دكتور قوموا بالدعايه وشوفوا انا جنبك كل الالم ده مش ولا بس بس بس كده يعني بتساعد ضروره المستشفى انت <تصفيق> اللهم وفقنا جميعا لهذا اليوم الله سبحانه وتعالى